نحن ذكرنا العقائد قلنا العقائد أمور أربعة طبعا توجد عقائد تعليقية تجب على من علم بها ولكن هذه ليست منها هذه أمر معرفي إلا أنها مع كونها أمرا معرفيا يرتبط بإثبات العقيدة فإن المسلمين قد اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها وما من شك أن إثبات ظلامة فاطمة عليه السلام يبين أن من غضبت عليه فاطمة فقد غضب عليه رسول الله ومن غضب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يجوز أن تتولاه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم فهل يجوز أن يكون إمام المسلمين لا يجوز للمسلمين أن يتولوه إذا هذه المسألة ترتبط بالعقيدة من هذه الجهة لا أقول إنها, مو إنها أمر عقدي بل إنها أمر يمس عقيدة وفي طريق إثباته هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن فاطمة عليها السلام يؤذيه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله ما يؤذيها وقد قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا أف يجوز أن يكون إمام المسلمين ممن لعنه الله وأعد له عذابا مهينا إذا مسألة ظلامة الزهراء عليها السلام تمس العقيدة مساسا شديدا وهي طريق صريح في إثبات العقيدة فمن هذه الجهة هذه مسألة ترتبط بالعقيدة وليست أمرا عقديا هذا أولا قد تقول إن الذي يرتبط بالعقيدة هو أصل ظلامة الزهراء وأما وقوع الظلامة عليها بهذه الكيفية أو تلك فهذا ليس مما يرتبط بالعقيدة لأنه ليس هو الذي يثبت أن من أوقع الظلم عليها لا يستحق الإمامة إنما يثبت أن الذي أوقع عليها الظلم لا يستحق الإمامة إنما يثبت إنما يثبت ذلك بما يثبت صدور الظلم من أحد على فاطمة عليه السلام فإذا الذي يثبت ظلامة الزهراء هو المجموع وليس هذا الخبر هذا الاعتراض جوابه ما ذكرناه سابقا من أن هذا الخبر هو أحد أفراد ما يوجب حصول الوثوق والإطمينام كما إن التواتر يتحقق بالآحاد التي لا توجب اليقين فإن الإطمينان أيضا يحصل بالآحاد التي لا توجب اليقين وبهذا فإن هذا الخبر وذاك وإن لم يكن في نفسه بحيث يفيد اليقين أو يفيد الإطمينان فإنه إذا ضم إليه ما يعضده كان المجموع مفيدا لذلك فهذا من أحد ما يرتبط بالعقيدة وحديثك هذا نظير نأتي بمثال مقارب لعصرنا وهو ما حدث في البوسنة والهرسك وقعت مجازر قام به الصرب ضد المسلمين وفر المسلمون من بلادهم لاجئين إلى البلاد المجاورة فكان كل واحد يأتي يروي ما جرى له فلو أن الأمم المتحدة أو منظمة الهلال الأحمر يسمونه اسما آخر لشعارهم تلك المنظمة لنقل الصليب الأحمر كما يسمونه حتى لا يقال إن الهلال الأحمر مسلم فيريد تصديق المسلمين منظمة الهلال الأحمر لا تصدق المسلمين تراهم يكذبون فإذا جاء المخبر الأول قالوا إن خبرك ضعيف لم لأنك مسلم لا نصدقك ولأن بينك وبين الصرب ضغينة وعداوة وحرب وهذا من أسباب الريب فلا نصدقك لأجل هذا ثم يأتي المسلم الثاني فيكذبونه ويردون حديثه لنفس السبب الأول وهكذا فإنه لن يحصل من اجتماع المخبرين تواتر أو اطمينان بصدقهم ولكن العقلاء لا يقرون هذه الطريقة بل يقولون ينبغي استماع الجميع وملاحظة الشواهد التي تدل على صدق كل واحد ثم النظر فيما يحصل من المجمون فإذا جاء رجل يريد التشكيك في خبر من الأخبار نقول له ما هي الغاية من التشكيك في هذا إذا كان الغرض من التشكيك في هذا أن هذا خبر واحد ولا يثبت به الأمر المعرفي فنقول له إن هذا الاعتراض غير علميا لأننا لا نريد إثبات ذلك الأمر المعرفي أو إثبات العقيدة استنادا إلى هذا الخبر الواحد وحده وإنما نريد إثبات ذلك من مجموع أمور هذا بعضها وإذا كان وجه اعتراضه أن هذا لم يقع فنقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إن أقام برهانا على صدقه فيما يدعي من أن هذا الأمر لم يقع قبلنا به وإن لم يقم برهانا رددنا برهانه وإن كان ذلك دفعا بالصدر وإثارة للشكوك في نفوس المؤمنين فإننا نحاكم نيته ولا نحاكم ما قدمه ما قدمه أمر لا يوجب الشك في العقيدة ما قدمه أمر لا يوجب الشك في وقوع الظلامة على الزهراء عليها السلام ولكن إصراره على ذلك دليل على خبث باطنه وسوء سريرته فيحاكم على خبث باطنه لا على ما قدمه من التشكيك في قضية فردية المسؤولية في إحداث الفرقة في المجتمع تقع على عاتق من أحدث الفرقة عليه عليه السلام بين حقه هل يقال له إذا بينت حقك فرقت الناس أو يقال لمن غصب حقه إنك غصبت حق علي ففرقت الناس